واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بِدُعَائِكَ رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى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 وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ طَبْلٍ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيّا يا يحيى خذ الكتاب بقوته وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من دُنّا وزكاة وكانت قيّا وبرّا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ تبذت من أهلها مكانا شرقيا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 أعوذ بالرحمن منك إن كنت تتقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن انْ يَكُونَ لِلْغُلَامِ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ قَالَ, كذلك قال وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا "Käveliäni, mitä kuin tänään, ja minä olin myös myöhässä. Sitten hän kutsui minua, että minun pitäisi mennä hänen وهزّي إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكولي والشرب وقرري عينا، فإنما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي.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 وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا ذَلِكَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمُ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتْبِرُونَ Taḫidā minū wa-ladī sūbahāna, ida qadā amra, fa-inna ma هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب مِنْ بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلام مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن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 قاف أ يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أرغب أن تعن آله يا إبراهيم لئل لم تتهل أرج من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 وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمٍ وَأَذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى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 من ذرية آدم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجد بينا إذا تتل عليهم آيات الرحمن خرو خرو وبكيا الله الله أكبر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولا Ika ja tuhulun al-jannan. Fa'ullaa. Ika ja tuhulun al-jannan. Ta' la' juhlamuna xa'a. Janna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 هل تعلم له سميع ويقول الإنسان أَإِذا مَتُّ لَسُوفَ أُخْرَجُ حِيَاءً أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا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 ثمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْنَ ذَرُ الظَّالِمِينَ ثمَّ نُنَجِّ فِيهَا جثية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 وكم أهلكنا قبلهم من قرن؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن؟ هم أحسن أثاث وريئة. قل من كان في الضلالات فليمدله الرحمن مددا.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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير ما رد أفرأيت الذي كثر بآياتنا وقال مَا النمال وولدا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 وَالتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلهَةً الَّيَكُونُ لَهُم عِزَّاً كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضَدَّاً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 يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن الرضى فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا